قال ابن حبان حدثنا عنه الحسن بن سفيان الحسن بن سفيان معروف حدثهم عن من؟ عن الكرابيسي قال وكان ممن جمع وصنف ويحسن الفقه والحديث افسده قله عقله الكلام ليس في روايته الكلام في درايته بعض الناس يروي لكن قليل الفقه ضعيف الفهم ويظن أن مجرد الرواية مع ضعف فهمه وقلة فقه يستطيع أن يناطح بها الفعول لا هذا غير صحيح إذا كانت مجرد رواية اديتها لا باس أما أن تتفقها فيها فقها منحرفا تخالف به أهل السنة فلا عبرة بهذه الرواية تلحقك البدعة وإن كنت ما كنت فهذا كان مظهرا للسنة لكن انتهى أمره إلى ما؟ إلى البدع بسبب سوء فهمه وقلة عقله يقول ابن حبان قال فسبحان من رفع من شاء بالعلم اليسير حتى صار علما يقتدى به ووضع من شاء مع العلم الكثير حتى تا صار لا يلتفت اليه انظروا إلى هذه العبارة فالبلى جاء الآن هنا من الرواية ولا من الرأي من الرأي من الرأي استقل برأيه وكان فقهه منكوسا ورأيه معكوسا وزاد على ذلك أن ناصب أئمة أهل السنة والأثر ناصبهم العداء وترك مذهبهم وطريقتهم فمع علمه الكثير وضعه الله حتى صار لا يلتفت إليه كما قال من؟ كما قال ابن حبان وكلام ابن حبان هذا في ترجمته له في الثقات من شاء أن يراجعها يراجعها فليراجعها الشاهد أن البلاء قد يأتي على أشخاص من هذا الصنف ليس سببه الروايه لكن سببه قله الفهم قله الفهم هذا هو الكرابيسي